إن ذلك لحق تخاصم أهل النار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 قل ما أسألكم عليهم من أجير وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حين